يا أغل انسان في عمري يا أغل انسان في عمري أنا وشلون أبارك لك أخاف إن قلت لك مبروك ما توصل إلى شجانك كبير بداخل عيوني ولا أدري شلون أعبر لك ترى ساعات أخو الدنيا يكون أغلى من أخوانك وهذا الحب هو قلبي على الأوراق يسهر لك يقول انك ملك عمري ونبض القلب تيجانك على وجه الورق اكتب شعوري حتى يوصل شعور يشبه الفرحة الكبيرة بعين خلانك اقول مبروك لا والله اخاف انها ما تصعد لك لان الفرحة هي تلقى فرحها من ورا عيانك من ورا عيانك قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وك انها يومين قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وك انها يومين على طال حكاية حبلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رويدنا تفاصيل على طريق حكاية حفل الليلة حكاية عن طموح كبير في رويةنا تفاصيلة معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فنة تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة معلمنا عقلنا فنة تواريخ ودب ومثال يا ربي ترزق الجنة يا ربي ترزق الجنة على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رينا تفاصيل على طار الفرح نحكي يا يا حفلنا الليله حكايه عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلنا في رؤيه تهدينا بصار تعلمنا وتربينا كبرنا بصار تعلمنا وتربينا كبرنا والامان كبار ala tari rah nahki nahki ya yahabl lil leila tamuh kbir fi ruydna tafasil ala tari